كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم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 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة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 أواب إننا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطيور محشورة كل له أواب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 خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا اخي له 90 وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب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 يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا ت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 تَتَوَارَتْ بِالحِجَابِ رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كرسيه جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغفر لي وَهَبْ لِي مُلْكَ لَّن يَغْلِبَ بَعْدِي إن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 واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب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 وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر إسмаيل واليسع وذ ل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ما جنات عدن لهم الأبواب تكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب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 هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج هذا فوج يَقْتَحِمُونَ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُّنَار قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمْ هُوَ لَنَا فَبِئْسَ القرار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 وأقول لا أم لا أن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجير وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين